سَيَمي من قبل ان تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فتلوها ان كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولائك هم الظالمون قل صدق الله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 طاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين قل يا اهل الكتاب لمتكفون بايات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا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 كُن كَافِرِينَ وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتص بالله فقد هدي الى صراط مستقيم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 121. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا 122. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها 123. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون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 وَمَن نَّلَّذِينَ ابْتَغَتْ وُجُوهُهُمْ فِي رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ 121. ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع العمر 122. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هُنَالُوا آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَنصُرُونَ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 119. وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين 110. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله علي بالمتقين كفرلن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولائك اصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ي كون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها صر اصابت حرف قوم ظلموا انفسهم ظلموا انفسهم فاهلكت وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يملكون خذالا ودوا ما عنتم قد بدت الفوا ضا من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون انتم اولائي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلو عضوا واذا خلو رضوا عليكم الانامل من الله قل توبوا بعيضكم اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْمُرُوا وَتَتَّقُوا لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ وَاعَدتُم مِّنْ أَهْلِكُم تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 اتقوا النار التي عُدت للكافرين واتقوا النار التي عُدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجن وَجَنَّتَ نَعِيمٍ عَنْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكر الله ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاء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 هذا بيان للناس وهدى ومنذره للمتقين ولا تنل ولا تحزنوا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 مَن قَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تُلْقَوْهُ فقد, فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ فَغَدَرَ يَتَوَلَّىٰ وَأَنْتُمْ مُنْظَرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَئَيْنَ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 مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا ناته منها ومن يرد ثواب الاخره ناته منها وسنجزي الشاكرين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 وما كان قولهم الا ان قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا واصلح لنا في امرنا واسرف لنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فا اتاهم الله ثواب الدنيا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 111. سنلقي في قلوب الذين كفروا عب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين 112. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى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 والله ذو فضل على المؤمنين اذ تصيدون ولا تظلمون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم والرسول يدعوكم في اخراكم فثابكم غنما بغير من لكي لا تحزنوا 109. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون 110. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة وقد أمنتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر ميشيء 119. قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهما لا يبدون لك 110. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا 111. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم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 109. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير 110. ولا إن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لمغفرة من الله ورحمة لمغفرة من الله ورحمة 121. ورحمة خير منا يجمعون 122. ولئن موتتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون 123. فبما رحمة من الله لنت لهم 124. ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك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 يتوكل المؤمن وما كان لنبي ان يغل ومن يغرل ياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون افمن اتبع رضوان الله كمن ذا ذل خط من الله ومأواه جهنم وبيس المصير هم درجة عند الله والله بصير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 اولمما اصابتكم مصيبه قد اعصبتم مثل ما قلتم ان هذا قل هو من عندي انفسكم ان الله على كل شيء قدير و 119. وليعلم, وليعلم الذين نافقوا 110. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا 111. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم 112. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان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 119. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح 110. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم 111. الذين قال له الناس إننا سَقَطَ ٱجْتَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ فَٱنْقَلَبُوا۟ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوٓءٌ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوٓءٌ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 121. إنهم لن يضروا الله شيئا 122. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة 123. ولهم عذاب عظيم 124. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا 125. ولهم عذاب أليم 126. ولا يحسبن الذي كفر انما نملي لهم خير لانفسهم انما لهم ليزدادوا اذى ولهم عذاب مهين ما كان الله ليدر المؤمنين على ما انتم عليه حتى ي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 وَمَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بِمَا آتَى النَّبِيَّ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ من السماوات والارض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنيا سنقتل ما قالوا وقتلوا الانبياء بغير حق ونق الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام من للعديد الذين قالوا ان الله عائد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا حتى ياتينا بقربا ما الذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات جاءوا بالبينات والذخر والكتاب المنين 126. ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز 127. وما الحياة الدنيا إلا متاع عرور 128. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب 129.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 وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوُوهُ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ فَمَا بِهَشْمَاءَ يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 121. والله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير 122. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب 123. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنود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 109. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد 110. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع أمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم فالذين هاجروا واخرجون ديارهم واؤذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا لا أكفرن عنهم لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغورنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وَبِئْسَ سُلْمُهَا لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا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 Sari' so, al-Hisam